وسلّي أي ما قد مره أحلى للبيّة أقد مره أحلى للبيّة والله وسلّي أي ي ي ي ي ي ي مصاف راحتي في جوه والله سلي يا رب العرش يا رب العرش صلي salli ye ye hi